كَب م قتَ النع دَوْن اللهِ دنلم لا تَف الم إِ الَّله وَححب الذيين يقاتونَ في سبهِ صَفصب مكأَ لهم بنيان مرسوس وإذ قال موسى لقومه يا لِمَ لم تحذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فنما زاغون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 مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَمَا قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذين يجبون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 ذالين اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذالكم خير لكم إن كنتم يعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عذر ذلك الفوز العظيم وأخرى تحببونها نص من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الذين امنوا وانصر الله كما قال عيسى بن مريم كم قال عيسى مريم للحوادي من انصر الى الله